وهل هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حق وترى كنا بعضهم يومئذ يموذ في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنما يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دنيا اولياء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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صدق الله العظيم